صراط النبي لأن عمس عليهم غير المغضون عليهم ولا ولو أن لكل نفس ظلمتنا في الأرض لتدت به وأترم جامس لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالخسط وهم لا يغنمون ألا انظر الا لا إن وعد الله حق ولكن اكثروا ولكن أثرهم لا يعنمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا جئنا اسكم اوعظه ربكم وشفاءا في الصدور وشفاءا لما في الصدور ولن ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرعوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم, فجعلتم منه حرار حلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة إن الله لدو فضلي على الناس ولكن أسرهم ولكن أسرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود تسيغون فيه وما يعجب عربك من مطال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا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 ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يستقون له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالَتْ تَعَالَى وَلَجَّا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِنِعْمَتِهِ ۖ إِنَّهُ تقولون عن الله ما لا تعلمون قل إن الذين يصدرون عن الله الكذب لا يصلحون متع في الدنيا ثم إلىنا مرجعهم ثم, إلينا مرجعهم ثم فَأَذِيقُهُمْ الْعَذَابَ الشديد ثُمَّ أَذِيقُهُمْ الْعَذَابَ الشديد بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ الله أكبر الله رحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام